من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب اللَّهُ للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا عقاب فَإِذَا أَسْخَطْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَعٌ بَعْدُ وَإِنَّ مَا فِداَءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت اَهْلَكْنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا مَثَلُ الجََّةِ التي ووعدَ المُتَّقَُ فيِي ههَارُم مِماءِد غَيرِ آسِنِِهُ وَأَن هاَارُم اللبن الذي لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل وانهار من عسل مصفى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 وَيقولُ الذيذينَ آممَنوا لَلانُ الزِلَ سُورَة فَإذا أُزِلَ سَةُم مُحكَمَةُ وَذكِرَ فيِيهَا القتَالُ رَأيتَ الذيينَ فيِي قُوا بهِهِم ن رَغُظُرُونَ إليكَ نَورَرَ المَوْشيّ عَلَهِ مِن الموت يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَّقَ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ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 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ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 وَلَ نَشَاءُ لَ أَرَينكَهُم فَلَرَفْتَهُم بِسمَاهُم وَل تَرِفََّهُم فِي لَحننِقَوول وَلغُ يَعلَمُ أَملَكُمْ وَل نَبَلُ وَنَّكُمْ حتى نعلم المجاهدين منكم وَنَبْلُ ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله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 فك أُجَُكم وَلَا يَس أَكُم أَمولَك إَس أَكُموهَا فَيُحفِكُم تَبخَالُ وَيُخِرج أضغانكم